ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كََ مِثْ قَالَ حَبَّتٍ مِنْ خُبدَلٍ تَنَ بِهَا وَإِنْ كََ مِث قَالَ حََّت مِنْ خُبَل بِهَا وَوكَفَ بِنَا حاسِبين وَكَ